الله أ ك ب ر الله أ ع ز من خلقه جميعا الله أ ع ز ممن نخاف ونحذر نعوذ بالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الممسك السماوات السبع أ ن يقعن على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه من شر إ س ر ا ئ ي ل وجنودها و أ ت ب ا ع ه ا و أ ش ي ا ع ه ا من الجن و ا ل إ ن س اللهم ك لنا جارا من شرهم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك اللهم لا يرد أ م ر ك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم انت عضيدهم و أ ن ت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم اكفهم شر إ س ر ا ئ ي ل الظالمه اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم ا ل أ ح ز ا ب اللهم اهزمهم وزلزلهم و أ ر ن ا فيهم عجائب قدرتك ق ت ل ت الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء ظ ل م ت العز ل ل أ ب ر ي ا ء اللهم مزقهم شر ممزق اللهم مزقهم شر ممزق اللهم أ ح ص ه م عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا, الجلال يا ذا الجلال والعزه انقذ المسلمين في غ ز ة حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل